اللهم يا إلهي العلي الكبير ورب اللطيف الخبير بهي أستدل عليه وقلبي وقلبي بهي يستني ويعلم سري سري وجهري لو من تكن صدور بغي أستدلله علي وقلبي وقلبي بغي أستني ويعلم سري سري وجذري جهري لغو من تكن صدور. Allah, الله Allah, Allah, الله Allah, Allah, الله Allah, Allah, الله Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, برحمته أستجير تكفل دوما برزقي وغيثه ري كثير تلطف بي عند خلقي برحمته أستجير تكفى لداه من برزقي ري كثير بغي أستدل علي وقلبي وقلبي بغي يستنير ويعلم سري سري وجذري له ما تكن صدور قلبي بغي يستني ويعلم سري سري وجهري لو ما انتكر وطاه البشير النذير فيسعد بي خير بيت وطاه البشير النذير ولا حول لي غير لطفين وانت اللطيف الخبير وأنت اللطيف خبير به أستدل عليه وقلبي وقلبي به يستنير ويعلم سرري سرري وجاهري له ما تكل صدور به أستدل عليه وقلبي وقلبي به يستنير ويعلم سري سري وانجليري له ما تكنو صدور الى ال علي الكبير الهي العلي الكبير